ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ عِبَادٍ لَنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ مفعولاً ثم ردّدنا لكم الكَرَّة عليهم وأمددناكم, وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم, أحسنتم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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما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 وكل إنسان ألزبناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى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 وَمَن أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورًا كُلٌّ مِن دُهَاءِ وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا لَيَئِنْ إِحْسَانًا إِنَّمَا يَبْلُغُ نِعْمَتُكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا لهما أف وَلَا تنهرهما. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا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 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك السمع والبصر والفؤاد كل ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها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 تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن تسبح له السماوات السبع والأرض وان من شيء الا يسبح بحمده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 جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وَلَوْ على ادباري مفورا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يستمعون بِهِ إِذْ يستمعون إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ اذ هم نجوا اذ يقولوا اذ يقولوا اذ يقولوا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم, يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول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 وكان الإنسان كفورا أفأمنتم ان يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أي 119. فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وان كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا ان وحبثناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِنَّ كَذُولَ يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ تَمَّمَ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ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 عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان اعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته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 قل لين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير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 كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما رفات ا اننا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والارض قادر, قادر على ان يخلق مثلهم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 وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظن يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن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 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للعذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن لا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن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 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولداه ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا